وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ